غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا انما ما توعدون لصادق وان الدين لواقع والسماء اذا تلحوك انكم لفي قول مختلف يوفك عنه من افك قُتِلَ الخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينَ يَوْمَ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ إن فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخذين ما آتاهم ربهم. قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَمَا أَنَّكُمْ Hal ataaka hadeethu dayfi Ibrahim almukaramin id dakhalu alayhi faqalu salaman qala salamun qaumum minkun faragha ila ahlihi fa امين فقربه اليهم قال الا تاكلون فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف وبشروه بظلام عليم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 Ale šiandien jau yra gerbūtų, ir jau yra gerbūtų. Dėkau, kuriuos, Mūsųmėta įnį rūbėkį lėlmūsrėmės. Fākhrėjina man kain fiehā minal mūmėnės. Fama wajadna fiehā gyr bėti minal mūsįlėmės.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 مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَرِيمًا وَفِي ثَمُودَ إِذْ تِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَن أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ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 فر إلَ الله إِ لَكُ مِنهُ نَذ مُب وَلاَا تَجعلوا مَعَ اللههِ إلَهَن آخرَر إِن لَكُم مِنهُ نَذير مُب كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الرَّسُولِ إلا, إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّ anhum fama ta bimalo, o da kirfa inna Ma ariidu min hun min rizqin, ma ariidu an yut'aimu.